والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا اتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب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 والذين ينقضون عهد الله من دعد نتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسد الرزق لمن يشاء ويغبر وفرح بالحياة الدنيا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 الا بذكر الله تطمئن القلوب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان اعشق الكنواه اايه ذا سجاريه طبناد او كاميرا سوره الرعد قال سبحانه الله الذي يعلم ما في علمه افما علم. انت روح يعلمه انما انزله اليك من ربك هو الحق انما انزله لتودي ايليك هذا غا من ربي كان لاغا سودي الحق كما يخبرني لميدياي هو يساوي اعما كان درا وحا لسودجيه او اله كتاب في ساها عن جرنا ان أركين روح ان اركين اون رومس 9 رب اعرفه انما يتذكروا حاوا ان توما انه وان اد ان طلا الخير كتاب في قلبه او قلب اولي ذات عقل غلو او عقل انه مؤمن انبو سبحانه وتعالى دي فغشاوا فما ان انما هم ذي الوحي الى سودجي اليك عذيك حقاك من ربك الله سودجي الحق ان الحقي هاي كمن رحم الله هو يساو اعمى كين ضلو روح الان ضلو عن رميسنين عن عقين عن اركين عن مقلين واسجين الله بضع رحميسكم مدباع وليه ومؤمن كي اقال كوي انما يتذكروا حوا انتوما ولو الالباوي دست عاغل جلوه دستك مؤمنين تان الله حقاك الهي الذين بالكويوي فولا ينصف بينها اللهم يجيء يا دكتور عقل غيوي الذين كويوي يوفون اوفنا يد الله بلنك الهي ولا ينقضون امبور الميثاق بلنكم اكو الهي بعهدك ربكم عهد جا انت كتاب رب سبحانه وتعالى يوم waa wamta ilaahi wa dam wa ahdi ilaahi nawaahidu wa ahdi ilaahi subhaana wa ku ilaahi amartii sa fuunay inay igasho fuunay ee ka tagay ee balanka ilaahi fuuniday kuwa salaadaha ugu albaab subhaana da balan la waaway subhaana qaqrayeen waa ee waruun ilaahi subhaana wa taaala balan ka oo oo marka alla subhanahu وتعالى ta'ala dadka caqliga leh waxa weeye wiiroo iimaan kale waa alladeena kuwa yuufeeyuna bahaadilla balan ka ilahi kuliyo walaa yanquduna almiita qablan ka bixuun kiira ay kama bahaan dadka ay la galen ka bahaan wal ladina kuu qaraabada wax xireenayaan muuminiinta wax xireenayaan eelkeeba wax xireenaya waka qow iyo dadka aqal galay wa ay xuxuna ka cabsanaayeen xubban inay soo sameeynaan waxa ay sameeynaan dad oo balankii ilaahay oo fulinayaan wax الله ذا إلهي سبحانه وتعالى وحده أوفر يordan أيت والذين أولى الباب كويوي يرسلون ما أمر الله الدّكت إلهي أوفر به الدّكت أن يرسله إلى حدينه ويخشون كعب سنة ربهم ويخافون كعب سنة سؤال حساب حساب تعرفون إن سألت إلهي أولى حسابته أو سمحك عشرين دروب تودي أو النار أوساكو جريو أيك بقام بالي سبحانه وتعالى قلبوا الإيمان بكوجرو صادفت إلهي العاصمة والذين واقوي wayu anda ku ilaahay suba inay wal ladina ku way sabaroo sabaraj maashida ay kasoo ray waxay naftoodu rabtay saacad ay waxay nafta nucbay ay ku soo hureen qaddarki ilaahay uu i xagiisa u gaayimida khareeraba ay ku sabreen wal ladina ku way sabaroo sabaraj ibtigaa wajhi rabbi in rabbi wad wajigiisa talab أو إلهه تعالي سه تعالي إلهه نفتوه النعب مع سه نفتوه الجاش قدرك نفتوه نواوي إلهي وحكوك ينوي حنون كه مصايبته فقرقه عفسده وح وحي إلهي أوك ينوي طمبي كصبران مع سه نفتوه كعليا تعالي وين نفتوه قط قيد بي كل دل عليا وبي كصبران وبي كهران وقوادت وللباب واللدين الصبر وابتغى وح محوصنا ينأو صبريان فرد جود وجهك يطلب يوم جنده إله يردها إله ينحيس إله بخيرين يوم وأقاموا صلاة كنت كنت وأقامو صلاة بتوسيا ماتوا كنوا ويتوفون يوم ويكون شعوان إلهي بسمحنا وتعال خف الصستان في رسوله تكن جبتكناه وأقاموا صلاة صلاة بتوسيا وأنفقوا وحيب دحيان مما رزقناهم وحكموا يرزقنا به وحكم دحيان سر سه سي وعلانية هي سمو قطع أو سر الله سبحانه يحفظ لعباد سرته وسنادته حوت ان ذكرا واجب كهن سعرانيه سي لقو قدي اده دفنا واتن واجب كا ويدرون وي عليان كل وناقي كعيان كدبيتان اصل الحسنه تذكرليه وي يدرون وي كدبشان بالحسنه السيئه تمام حمان روحي سنعيه جالي كسميه وا وصبريت روحي جالي كسميه وا ا ادل روحي ا وكذلك صبريان هو عفنيا روحي يدبقى صبريان مركا وحكا صوى حمانا حدوها الشعل حدوها القوم إله سبحانه وتعالى وحيد روحي وحيد مقدم بسينا ونهجوه مركوا الروح عائل يو وأد عينيانه أبا حنيف رحمه الله هيا وحالي يري هذا صوى الكثير الله وحيدا ننبا وحكو يري يا كافر مركا ساوى يري حدان كافر هيا إلهي فوضي هيا خدي اعين الى دندك القودا الى اذا دندك القودا الروح هذا ما ملينس حدو عقل بينك وبينه وجا وكان ولي الحني روح يك حماي ما قد وانا جس ادو عقل الهي وحو انت صلي يا او ديرو سو نوودو ايا وخصو نكون هي الشغاي ددك روح عنه كان ولي الحني لكن يا صايره وما يرقىها الا الذين صبروا marka ugu dadka weeye subxana wa taala wani ka faanayaa salaam oo shigi wa kuwa sabra wa maashaa ka sabra oo taala ku sabra oo qadarka inay ku sabra ibtigaa wajir rabbi wa aqaanu salaat wa anfaqu haba yanna razaqnaa wa han ku irjaqanaay khabixaan sirran si hoose iyo aalaniyan si muqtasayn wa ila rauna bil وهكذا لو سميه و خدونها نقله الى سبحانه وتعالى و يريد يوم و هي قد دنبشينها روح خديي ونا جن اولئك قوا صفات طال لهم و خيرين عقبه دار الحاقه المحمود ارسل المهديه علب دنبك المهديه اي لهن و جنات واسن جنات علي عاقبه دارت وقت اولئك لهم دار عدن qoso barkaagii iyo dulqaadkaagii iyo Ilaahay taaynaa kusoo maasiin ka saleeyta qadad aad in badan kumma halin doon doon mahay tahay waa jannatu 'ali aqibadii mahmuudada hayd ama uqbaddaarkii waxa wa iska baad baaday waabaaladay kusoo maado throwle way we gubeenayta iyadoo biyo saagu socdaan babaa qadada ilaha agii soo gaana damaanaysa laakin jannadu ah xaro جناز عدن الجنة النجيبة يدخلونها جريان ومن ضطن وقلب صلحة حاجة جاي ومن آبائهم أب يالقاضي وزوجاتهم حافظ قاضيها وذرياتهم عروت قاضيها والملائكة الملائكتنا يدخلون ويساق عليهم زشادة من كل باب باب كصو باب كجنة أي ملائكة وصو جري الجبل أي ملائكة عز إنسان مخلص أيه صيناء سارس أقصى قصص وكل ومن تظن الجناة في الجلائن صلحه حجرا عمل خدي عتله هكذا إلهي سامي ومتاعينه يوكا قوس من أبها هذا أبها مو منها إلهي سبحانه وتعالى في جنة هذه فرحة غير ما يستر توقوك يعني هذا الماج مو منها إلهي وقوك يعني هذا هو إلى إلهي وقوك هذا عرورته شيء مو منها إلهي وقوك حتى هذا قوس ريان قوس على ساقه ee tuu ceeho si ay ila khurgeen aya ay ka u geeyeen khayrkee soo badnaayo ka darajada sareeyo taasi waxa weeye in aad ila qabaystir ma soo go ka dadkaayo damban la joogta caruurtaadi hooyadaa iyo aabbahaa iyo walaahaa ee haweentaadi soo dambas la joogtan oo man danna ilaahay wugreen jannada saadin waa juuji mahawanka ay qabeena wadu riyaatim aruur toodiya wal malaaika tuna malaaika tuna ay taqoono way soo galayaan calaaymi dadka dushooda min kulli bayn bay wasoo galayaan qaayilinyi iyagoo dhahay salaamu alaykum dushina nabiga galiha aado bima sawartum sabrkiinisebtu ilaa aydi nabiga iyo wanaagashaa jannada ku jirtaan waa in sawartum إن ilaahay ku sabirteen taadi si oo macaashi ka sabirteen oo qadar kileey ku sabirteen darteed salaam dishin ha waad malaayeesa ku dhaaj fa niman uqbad daar fa niman waxaan niman uqbad daari ka dhigay ruux ilaahayna alki siya meesho ku dambeeyo والذين كوي مرق إلهي ممن تكوى الرماية بالجو الرماية هذنا فساقضي الكفار والذين كوي ينقضون الجويني عاد الله بالله إله من بعد مثال إله إنت الله بالله مكذب وحيله الثراء ولم تكذب هو ربي ويقطعون ما أمر الله بي ما أمر الله إله أن يصره اللحية قرّاد بكتويا وارد كوي عاقف النخدين ويستدون في الأرض يقول تقربوا إله معاص و لايكا لهم حيليهم الله عنا سب إليهم إلهي إنه حقيري و العرض ولهم حيليهم سوء الداري دارة كالحنو نحوذ بالله الله إلهي يبصد وغفره أشزق أشزقه لما نرح يشاوه الدون ويقدره فو الدون الإلهي وكويري وفرحه قاد وحي كفرهن بالحياة ديان ورشأ الدونك وما الحياة ديان ورشأ الدونك معها في الأخيرة أخر مركي اللي بربر لغو الله في على إلا متاع ألا mariya maanta soo gaatay qursana ma ka dhabay qabtay damaanay nuriga ala dhacay kii mudda ka dhig xababay yaa quraha soo gaatay wakaa qarqaru marka dambay wax mesh laagu tooray noqonay mataa waahan alaatina dunku kuma hayaa tibiya fil aakhira illa ma dhamaato inkana la barba digo loo feeriyo ma aha illa mataa adunku alayhi subhanahu wa ta'ala نرش أدونك الله سبحانه وتعالى ويقول الذين كي وحي كفروا في الوحي لو لو منزله هل لو منزله من حالة لأسود عليه رسول كدوشيسا آياتهم آيات من ربي ربي حاجيس آيات هذا القرآن كما يكون آيات المخلوق وهذا النبي الله السارح وكالي نبي الله موسى وحي لسياء وكالي نبي الله عيسى وحي لسياء وحيه وآيات كونه المخلوق ويقول الذين وحي إليهم كوى كفارتها لو لكم زل يقول الذين كفروا لو لكم زل من حالة الديوية أيه رسولك دوشيس آيات مفربي قل هذا إن الله إلهي يضل لغو بادي من يشعرره كدهنه إلهي سبحانه وتعافره كدهنه بعدين انت سعرره وعكس طو آيات تصور لك يا الله ما يبنين وحقوق عتول قل وحاطر إن الله إلهي يضل لغو بادي ويهده وحنوني من يشعر سو بيساق جاهلا سويد الجن ويهدي من يشاء كود دونان سبحانه وتعالى وها إن الله يضل من يشاء ويهدي وهنونيان إليه حج جيسا من رحه على نارك سوال نقضي وقول الهي سبحانه وتعالى كهنونيان طريقي جنب من أراد رحه معاشره كثير من مؤمن كه خاره قدعك راو لكن رحه الهي سبحانه وتعالى marku ilaahay caasiyo ay u sawaranto isagoo adduunka ka tagay oo qabriga madaw galay oo su'aalo adag la weydiinayo oo qabrigi lagu xiriiriyay oo dadku yaqaan iyo waasiic ka tagay oo halka ilaahay subhanahu wa ta'ala khiliy uu guu halkiisa waxa uu yahay oo qabri su'aalo weydiinayo marku taqroosto ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu إلهي وحق جيسى قهنون إيا الجنادة إيا وضائلوا فقهنون إياه ربيس إلي من أعناب الروح الصنود اللذين كوي عملوا إله الجميع وطدما إنه أي حسش شيء قلوبهم قلب قود بذكر الله إلهي ذكر كل وكحس شيء على براروية ضد يهو بذكر الله إلهي ذكر جيسى ويطدما إنه قلوب قلوبة قحس شاو يضرب تولو الكئيب ملوك كئيب والبهار كئيب غلق كئيب وحصلين وقعات لماذا إلهي يصل على روح kalamka إلهي سبحانه وتعالى ta'ala الله as إلهي سبحانه وتعالى subhaanahu wa ta'ala qabda qalbiya qubda akhraan bal qalbi kaahay faqri baa ka walwalaynin ee dibaasta adunkan qagu tabaad ka walwalaynin ilaahay waxa lagu soo sameeyay mariid waxa qagu dhacaad ilaahay subhaanahu wa ta'ala waxaan ahayno dad iyo aakhara iyo waxa ka horay oo dhan wiira qalbi marka wa murukti yabdal warwalkii iyo saaxad laan tii waka aya dhibaatooyii badnayd aduunkeeyii iyo dambiye ka ka xeynay macaashana maxay lahayd ina ururadu aduunka ku cadaadmo waalba ku ciidiyaynaa wadawalkay ka saaxiran alladiina kuwi aan amaro على ضده ببر الوعد بذكر الله إله ذكر جيس القرآن كإله كلام كإله حس كإله رص شدة إله أي صدمة القلوب قلبي وكذا جاو Arabs قلب يؤدوا به الصلاة سبحانه وتعالى الذين آمنوا ذك إلهكم أيها الرسول ككتاب وعملوا الصالحات أعماش ونكسن سمي طوبة جنا الله مقصونا تويل وحسن آب النقد ونكسن باقصونا توح الله وأسقدي وإيماني عمري صالح الطوبة الله جد جنا اللي الجد جنة الله تذهب كل وينا خير جنة أصلنا خير بقصلنا وحسنهم أرين مال الله نغلونا نغلو كسم بيرين كذلك الساعة كما أرسلنا الرسول من قبل زوجي كافر ساند راي بن أرسلناك قصة الرنبولين ثملوا في أممهم أمد بن قصة الرئ قد خرج أي سكسي من قبل عهد هذا أمم أمد اللي تفر وصلوا أخرين قصة الرئ عليهم دش هذا الذي كتابك أو هم إياه يكفرون الكوكوفرون يان ويديله يان بر رحمن قال إيش ما هو جاني المقع بسم الله اسم الرحمان الرحمان الله الرحمن أمر رحمن فعلا نعرفه ويدله سورة الفداية الدهرة الرحمن من نقص إلا رحمن وريانام يمام من قال كجولان رحمن ونقص خصوصا الله رزق تربا يدهنون بسمك الله هو مقر رحمن كمرق كم ما هو جاني المقع أول إلهي سبحانه وتعالى بس حتى هو رحمن رب رحمان وكاي ابو لا إله الا حق ولا مجري الا هو موين عليه توقلت السلام ترص ويه رب حجي سو ما النقط توك كان كنو الاهي حجي سنه نكوني وخي يغ بخور دن وان كن نكون يا ائخو الاهي بان نكوني سادوي كذلك سن ام بيد يهرب بان من قبلها امم لتت الوضن كو سو ileeyo qorba sabaxda kale ayaynu dusoobay ilaa kitabti oo xina ilaykan ku waxyooniyo kitabka wax walba oo khayr ah isoo ku jira ilaahay subhaanahu wa ta'aala raacow haanooniyo khayr kasiyo qalbiga u dajiyo shaqo oo akhro ayanku ku soo dareeyo waan iyaga oo waan ku soo dareeyay furana birrahman qul haa ta huwa arrahman rabbiyani قبلي حبي ماله حيلتي وح كرا وح البعدا فرآن كطالب سكير يوم كشر مي سكير يوم صار ينلب علي توه ويليهم متاب نقطة كبيرة حج سو هذا ولو أن قرآن قرآن صغير هذيل سعت لها به سج سهبت الجبال وبرها ذيل وسعت سن لها أو قطعت الجوين لها به سج سهبت الأرض أو كلما لاحظ لها به سهبت الموتى كان هذا القرآن قرآن adbu quraan sidaas loo sameeyay isaga darti u jiro kanu noqono waxa yeelay waa ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanku soo deeki ugu khair badanaw rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam waxa uu ugu khair badanaw u u yiri soo deeyee dhan walba waa ku marka allaah subhanahu waxa lagu sameeyay duujeeba kanu noqon lahaa badke din tayana raha allah insha allah wa saw saw saw waxa hanu samaynayoo sahalayeyo waraa an quraan quraan suu ila hili suu ila bi saga saybti haduu jiri la quraan saga saybti la suudtiye al jibaal u buraha luuq ka haye لا كان هذا القرآن بل أنت أصلا مد عيسى لله إلهي والأمر قصنا الجميعا تمام يا أمور تمام وكالكاله روحه رحمه يا حنورية كان حنون كالجمرة يا جمرة يا إلهي سبحانه وتعالى بل لله الأمر أنت مد عيسى مدينة سطر بسانه لله الأمر قصنا جميعا عفرم ييأس مرخصات ضدت كلاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما تروح كنا عند المؤمنين ومن يحط أنت كريه إلهي كرم ينا إلهي ما بريد بالليل أنا بوران كحائي أو نركم بعركة دجا روح دنته يبر يبر يبر يبر ليجها هذا إلهي الروماني إلهي ذاتك والله الله علله رحوي أفعلم يأثمين أقيم أفعلم يأثمين أقيم الذين كوي عامن وإلهي الرومي الله يشغله الله هدوء إلهي ذاوني له له الدن ناس أدرك إنه همون لها جميع سأشمل وقيم بالي سبحانه وتعالى هنوم كنا بكرنا بوران كحائي نل أركيج يبكي يسكده وحا قلنا كحر نيس الميوكي بل تا اسكده وكان سلطة معام كسر المريكي هده للصار انتيل الدلوف فروح قال نار القرية للصار نورين لها وحي اللقاء على امه ونسي وده الهو فروحوا سيئله يا حنوين وحنوين كلمان واحد يسادي للصمين أفرهم الذين كو يأمنوا بإله يبني قال له الله هيدو إله يدونه لحد الناس الجميع هذا فارين وحنو تروح مؤمنها مهيا إن عد كلاه إن سلام ربوا سبحانه وتعالى إلهي سام دونه ولا يزال كذولي مهيّان الذين كفروا فوق جالده فصيبهم إن السبب بما صنعوا وحي السمائيين أو قال ماذا ظرط قرعة بلايو أو تحوله إن الدقيس النبي له محمد قرآن ماله من دار مقرية ما كقص دواره وان بعد فزيء سود وسوسوي سو نسمع هذا وفقه ووألا قب صديق يود بلينه أو يلي. إذا بو فانت مطلقة saada marka warbaatiin walaa ilaa dadka kafaroo oo gaalada ku ahaa sababta hannoqta quraaysh halaha laakin gaaladoodu xaal kiisa ku dambaynayaa ilaahay subhaanahu wa ta'aala oo galaw inta aakharna wili aalana caadku ina gel walaa ilaa dadka ku tasee limay kafaroo gaalaw taasi oo ana asabaa sababnaa waxa sameeyeen oo gaalmada darta هذا ay fa dhabarka qariicad oo halaha dhabarka lafaha waxa taaga dhacow la oo faaha kag gara oo dagawur oo mu aad waya inay qudhayso ka waxay sanayan der iw oo talog in daga is so qiyo nedo min dain buriiyo hoda hatay aya aati amrul la aha oo nasray u qawana iyo a kooiyo number qaaday so wa na da innan la ilaha la yo filmiya ah waxa u balaan qaada ilaay kamxw waxa ka sumhanano wa bala yahe wala kalal siiya ta عياتنا ولي بقارن حرهم مدنيا شاكنا هنا يسرد من الياكل لكن ما كيف يسردك تسرى صحيحة ورقص قد والله قد السجاء والغجة جسد برسول انترسول ومن قبل كان لك كهوري فأم ليتوا وان أكرتي وعقابتي من دبوا قال لكي لنذين كفروا كو قالوا بي ثم أخذتهم وان قفتهم فكيف كان هذا العقابي عقابتي سين نقطت سين نقطتها ومن نوح صالح شعيد لوب موسى سألو قصيب عليه سبحانه وتعالى وقوم رئيب عليه سبحانه وتعالى فصول الغجه يسوي كصدر ولا رأي كفر يبالي له ولا من قبلك فأم للذين وحن أكرتي للذين كفروا ثم أخذتهم ونقفتهم فكيف كان عاق أفمن خالق يا الله هو يسوي قائم تاغا على كل نفس إلهينا نفس إلهينا قرآن جدا مرتب إلهي سبحانه وتعالى أقول إلهي سبحانه كل علماءس وقت يدمن يسوقي وقت يعدين ka صيد طعى وحى كويدي إسكدوا إلهي سبحانه وتعالى. أفهمن خالة إياه الله هو يسوق قائم وانتاجا أو على كل نفس بما كسب وضحى كسبنا يسوق كل علناه كمن ليس كذلك. ما الله مدبر إذا وحى غيره يوسر الله وجعلوا إياه إله إلهي. إلهي شركاء أبوي يلنكوش يتكلمها، كل واحد ترى هذا صموم بريمة عاف، هبلي هبلي ضح، أمتنبئونه إلهي موحده وهو رميسان، بما رأي على وشل سام كل غين في الأرض لولك دحيس، إلهي موع وروحه حلاله إنه الجري، والموحد لا يوشرجس مقيم البنتنا وحبوسنا كل غين صوف، وصموم أمتنبئونه إلهي موحده يوشرجس غرو وهو رميسان، بما رأي على وشل سام في الأرض، أم من القوى أم تقرؤن بظاهر وبضمن ما اومل قولي هذرهو واحد ما ليسان بيد قوله ليس ما واحد كجيرو وعا كلو في بظاهر ما ان تقولون ما واحد لديهم بظاهر وباطن وحان ما بل بجنا والقرخي بل الله شكل اليه اسكبا بل بجنا كفروا مكر شيطان ينصلا قالمده قرثو وسدو ولا جاء عن السبيل وضد الحق عينه. قدرك إلهي بقول السماء إلهي بأوطارك. وصدّ عن السبيل وضد إلّا لقعوده. وما يدري إلهي رفه بعضه فما منها. وحق صدق الله سبحانه ونكرمه. روح إلهي بعضه سبحانه وتعالى. اللهم وحي ليهن قالوا عذاب في الحياة الدنيا كله عذاب. إما أن تبع عذابهاوي مع أهلها يذم جلبت عذابهاوي روحه أذامي إلا الله سأل الدنيا كنور فتوس ما. إيمانك أيا جنة أخرين للجاري جنة أهو لهم عذاب بيلين في الحياة ولا عذاب عذاب كآخر أشقوك كسيء بالون كان عذوك وح كسي عليك عوجدرا كآخر وما لهم مصونان من, من الله إله حق اسم الواقع متى إلى اليوم عذاب إليه وح إلى يوم مثرو الجنة جنة بمثال كذي صارها الله في الجنة وإعداء المتكون الله يبواه الله بالنقائدك إله كعصا تجري وح سعى من تحتها هوشره مك ان تلما مو علين ان هروب ياد اناي مرضي بيي خمراي كونو كلامهم سو ماعكل هي اي اساء استعانه غريها اي ديها هوستو وكلها عنتر الدين وجوب ما ضماناي سوري سوغ وظلها الدائم السمح حرفا وجوكت ييك حرفو قيه يرادا او دا داك علام ودو... بما يشو حرفا وجوكتو ميد كو دبا يما قبا عمر اقرا المل الهي وكلها دائما وظلها الدائم السمح تلك تاس عقبا الذين كو يعل دبنيدكو يمسكو دبنينيان وي حتى قولاك عصب ماشأ كذب بينه عليه سبحانه تلك تعصي جنلاع عقب الذين اتقوا عقب الذين كوي عيب وهي ماشأ كذب بينه على كفر وعقب الكفر جعل ماشأ كذب بينه هي النار وهي والذين كوي أثيناهم أن سنا الكتاب يفتحون الكتاب كقولهم ينتصر عبد الله من سلامي سلمي هذلي تريدي وقع كوي كتاب خير له الكتاب بعدنا إلهي, كتاب. الهي كتاب. كتاب كذي رسول كسرمي كوي كوي أعطيناهم الكتاب أن سين يفرحون ويكفر حيا لما الكتاب كي يكفر حيا ونزيل السود جنيبوا لهم حول إليك أذى حاجة ومرحجزة فوق قال لماذا يسخو باهستن أو قرشي يهود فوق قال إن سارا يهوه كاية فوق قال وردون لماذا يسخو راعي كبه ووبح كل نغذي قال لماذا ومرحجزة وحق كمدة فوق قال لماذا يسخو باهستي من فوق كمدة ينكر الدين يبعد القرآن كقيرفتيوي مدري لي قولوا حات هذا إنما هو مرتب وحلا أمري أنا عبد الله إلهي أنا عبود وراء به إلهي أنا أشرك به أنا أذكر وحلا سان وأن الشرك كذبين رب حق سي الدين كسي التورثية هي حق سان أدعو ذات فويا رب حق سان أدعو جناد إلهي رضا إلهي حريت إلهي كتابي بند فويا تورثية كإلهي بنادعو وإلهي رب حق سان ما أب إلهي حق سان النقاء يودي مركب واحد عمر بان الهي حجي صنعه عربية وكذلك انزلناه حكما عربيا، وكذلك كما انزلنا الكتب كتبتي من قبله كتاب الكورسان يسود الجنة ايانا انزلناه يسود الكتاب حكما حاليا حكم الله قلت لك يا دوتك علينا حكم عربيا حالا هايو اللقاء ذا عرفت الكثير وها افضل اللقاء ولا, ولا ان اتبعت ولا ان تبعت حدات رعوة النبي الله الحمد أهوأهم بين بينما يستاني وحي نطلج عشاه في عصيه يا شيطانك هذا الرعب بعد ما جاءك وحي كوي متكدب أو ما العلم علمك لأنت لأ العلم كوي متكدب هذا الرعب ما لك منه من الله إله حقز من ولي متكم مامورة ولا واقع متكم إلى لي ولا هلمش بقال الله سبحانه وتعالى كون نصر لي وكم مامورة وقعانتك وقفتك هلي ولا لي ولا واقع متكم مشوي وحي قائلا لي صوح البنخط مسكين كان عطاءه قد ضاع ما هين عذابك الهي او شيطين يوقع ذاك هاي هي مس و كذلك اساسا الانسان كتبته رسوده جن انزل له حكما حالويه عدله هذه سبحانه وتعالى رسوده يسكن لو حكمه ذلك ان لو كان صار ويذكر انه كصودان عربيه حالويه عرب. ولا ان سبعه هذا اهواهم بعد ما جاءت وحي كوييد كذب من, من الله من وري ولا وقف. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلت فجئت ايضا اعرضنا صاب الكسد واليهود واهي ما اعلم إلا إنه إن وينكم اللي جعيت هي موين ما انتوا وين خافيه ذلك كان أفر بو وقال يا سبون انت سبحانه وتعالى قال هذا الكودي اشو يريدني اعرضنا سو ديه ولقد ارسلنا والله قد أرسلنا من قبلك كاوريج وجعلناهم هن يله لهم رسل از ودرية عربان وما كان مؤها الرسول الرسول أن يتين لي ما دواح دو السر تجلى ما فواد سماه بآيات آيات ومعجزة إلا بله إله دون ذن كسمويت لكل أجل لكل كتاب بعثنا ترلهن وصلت أقولها يا كتاب كسر أجل بوله لا تصل لكل أجل أجل كسر كتاب بوله قرآن بوله وحول بوله أجل مسلفين وقران لكل, لكل, كتاب كسا كسا أو لكل اجل لكل كتاب بوله كتاب قصي وحكسا اوقرن اجل لكل اجل اجل قصا كتاب ولاه وهو قريهب الله سبحانه وتعالى يم الله اله وتر ما يشاء ودون ويثبت ودون اله هو سغا حيله كيسا وملك كتاب كتاب اوردن رؤي دي كتاب كان هدر قرانك التوراهي الانجيلي وفرقانيه ذوي كتب أصر وحوه هو يو لجسوه قاضي اللوح المحفوظ هو مركب أيضا يمثل له ما يشاه ومثلين طلال وفسر ويكوفر طلال من دوحا ووح يوه ووحا لناسخي يوه لأن أحكام بلان هي آيات بلان بعلا نسخي أما تلاويذي حلا نسخه أما حكم كي حلا نسخه أما التلاويذي حكم كي حلا نسخه نسخوا واحد جراء وانت عصر ايضا أخينا بعلا نسخي waa injirin bogebiyowdi la qaaday oo hukum si waxa doontaa marka cuumar إلهي سبحانه وتعالى قدر qadar kiisi wax la الله jiraw cabdaahna allah waxa uu qofashay uu xiriiray aqfar waxaan ahayn ilaahi wuu tiraaw oo wixii qadara qadaraa mood ka lama tiro waqti ruux dhimanay nooxa lama tiro oo xilliga uu ruuxu nolaanay ee waxaan la ما هي ruuxan المحفوظ wuxuu u اسمها inuu naar galo laga tirin maayo awshi kala o dhano iyo qadaray wala nasaxa hada bisha ramadaan in aad inta ku jirayso qadriga sanadka waxa dhacayoon dhambii Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dejiyo oo la jangooyi Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu daran ka qaaday waxa u فزق الله واسعي هذي كاسو قريبا يوسو الدليش هذا ووحي افرتنا هنا وعلى تلك رأى عبد الله من عدس يمحل الله الهي ووتر ما يشاء يقول قرية هاي هنا نار قليل وشطه الهي يغتر سوئين يقع هذا الطواقه عمر رضي الله عنه هذه آيات كالنفسيين اللي قلت لقنا يواصعه يمحل الله الهي ووتر ما يشاء ويثبت ووصغة وفضون وعندوا أكتيس وحوم الكتاب الكتاب كرويدي أصل في كتابة سوية كي كتابه المحفوظ إلى إكتيسيال وإما نري أن كهضام الله محمد بعد الذي كي قبتي نعدهم قال رواه النوع عقابته أو نتوافق أن كأمة عن كدي الله عز وجل فينما عليك البلاغ هذا كأو حمر والبقر ذل صارا أو شق على رصي جارسي وإن الجارسين وعلينا الحساب أننا حمر ذل صارا إن الله حسابنا شرور البقر أو ولم يرو من الجاب أن أنا, أنا, أنا, يرق. أنا, أنا الأرض ذل كي ننقصها حرعنا من نسقمنا مناطرة فيها طرف يرى عن كسر نسقمنا والله وإله يحكم ويرحكم لا من العقل اللي يحكم حكم كيس وح كذب يجي وهو إله يستعلو الحساب وكحساب كيس يدق دق بالون أو لم يروا أننا توحي كفسلان قراش يقال لي عربتها للقاضي للسلو مدينة أيام مر سلام ككل قد كتري سس أبو فا فارفيع دوم أبو فارفيع عربت للقاضي ولا إله nan qosaasay ku faateran faderen walum yero anna an nati laadan an qosaa minata saamnay ku cibr qaata in wilaahi wax xajiisa ka socdayeeyo mucjizaad wuluhu taakeen wilaahi u waro may taaku gartaan walaahi subhaanahu dadka balan buu waka ilaahi saagu furay subhaanahu taas ويذكرين رسول كاليه الإسلام كاليه المؤمنين الذين فوا من قبلهم كوا من كوريه فلله المكره الجميع المكره أولا إلهي بأسكاله إلهي كيسون بطعاني إلهي وحدونة سعاني واحدة سعضي أبقى ما يسام بأني سبحانه وتعالى إلهي وحدونة إذين كلهم هاي أبدا أي مكرهن أي شرقل الله السماويين الذين كوي من قبل يكون كفر إذا كان السماويان فريد له بالفريد له إلهي وعلى المكر جميع مكر بالإلهي ووصفنا غيره كإله حق إذا كي متكره فليو يعلم إلهي ووجه مكر سواه شقيسان يسقون نفسا وصي عالم الكفار قالوا أوجندونا لمن عقبتاه عقيدة وينكسره لما هذه روحه إسكاله ووجندون روحه إلهي أقرب جاري سبحانه وتعالى الدنيا أخره ووجندون ويقول الذين كفروا هل ينكرون لست مدي النبي محمد مرسلا من الله الىكم ليصودوا قل وحات كفى بالله الهبا قف لنا او يقف شهيدا من خاطبيني وبين اني يدينك دحدين الهبا ان يقف لنا قاطعا رسول الله الهبا يا قومكم الذين الله سبحانه وتعالى بارميسن شهيدا بيني وبين. ومن المخاطبي عنده افتي هذا علم الكتاب الكتاب العلمي سو وا الكتاب كولا مهمين تا ايغنا المخاطبي يي هين ان رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم سوره ابراهيم سوره ما كسو دغاي كميتا وماكي آل ان اسلام را كتاب هذا كان كتاب وين انزله ان سود الجن اليك عليك حقاك لتخرج بها من سودي سببك واسا التخرج سوغ صار ان ناس صدك من الظلمات ديالك كفر جا إيو شرط جا إيو معاصي دا إيو أنا أتقصار هي نور إيمان كقصارته بيدنا ربهم فضيل قد إل إن كيس الرف قدري كتاب إلى سرادل عزيزي أنا قصة طبعا كمسودة جنة إلى سرادل عزيزي الله عزيزي غالب فهو ديز الحميد إمر والبلا مخرية كتاب هذا كتعموا أنزلناه إريك عليهم قوسود الجنّي وحنا قوسود اللي تخرجنا صارف عن الناس وضد كمنا ظلمات ديال فينا كسر كلام نورنا قصر فين خبهمنا قصر إلهي قدر كي يدن كي يروح قرتوي إلى سراديل عزيز أسر إلهي وديش وضيع جنب الحميد المحمود كه الله إلهي وديش أسر الذي عليه لف بسكله ما في السماوات السماوات فواح قصوا وما في الأرض هي مخلوقة رف قصوا ووين على بققصونا غير إلى خافرين من عليم بوغاستو ناوي ويلكاسي شديدن وعليك بن الذين لينا الجاادو هو كو علااب كترن ليه اي هو وهل لينا كووي يستحبون الجعراء الحياة الدنيا بي كجعلا لنا كدورتين عال اخرته اخرى وكا جالدو علي ما شفاك لو يقان جالكم هل لو يقان انه ادونك الجعيل واخريه ادونك ادونك وجعيل او صدرت اخر او كتغي انه راعو او رميه او شقايسه او الدنيا ذا سو oo artay waxii rasmi ah ii yahay oo ka gal ka saafal ugu yaqaan muuminkaana inuu aqal jicil yahay adduunkana wax yar oo dhaqso looga tageeyo oo qiimo daran oo layskooday uu yahay marka ruuxiysa galaa wiilay ku xidhii adduunka jicilada ilaahay wuxuu keenayaa manta shibab qofow min soo gaadhay la socodow baa muuminka marka uu adduunka jicil ka soo jiraa yaal xad oo wasan oo qiimo oo أو إن مع الماء طيور ضرورة أن أكقع الذين جاهدوا هو يستحبون الجعل الحياة الدنيا ويتجعلين على آخره ويصدون عن سبيله ذات كنف وحيكله حين ييان الكور الثاقيين عن سبيله ياهي ودريش ويضعونها وضد إلهي ويحط البيان في وجهن قلعة حيروان إله الدين سينغ قطمت عون لوعن سيمخال الدعايات يدباس يوقع خفرية وراءك قواس في ظلال بكسوه بعير بعيدنا حقه الوفق وما ارسلنا من رسولا الا باللسان تقومه القويسا وكدشاي لقدا اي كيهدليان بان كسو دير ليويان سو عدي اللهم ييغا حق سوو غو عدي لا وي افكرنيان فيذل الله الهي متو باياو رسولك روين بيس اي لا يسمع الله وحكيم وإله مجد فسماه وتعال وما أرسلنا ماء الناس سودري من رسول إلا بلسان قوم يبليهم حسن قوس صدره قرادة ورب جارهم قريش عرفوا الهجاد ذكرها الهجاد قريش بله فصدر سبحانه وتعالى سأرسل رسول بلوسودري جهري ضدك وكبر الشيء لقضاء فهل يوم حين الثايساب فليبين لهم سووه وعد يو دين السفجاني كون الرسول ضدك عفشي جي يو روي وحشي جي مو بأساف قرانيه فإذن الله إلهي أبوه لي من يشاهد روح الدون ويهدي ووتسا حقا من يشاهد روح الدون هو العجز الحكيم وقال أرسلنا الله الله قال أرسلنا الله دره موسى في عياتنا الله الله دره وقلنا الله من الظلمات الكسار إلى النور إلهي بوك شكرياء و فمهيا وجعالات وحدو نعويك إلهي فز إلهي كن نعيا درت صمتي و ايتا سكينيس إلهي رجعالات إلهي نعابد إلهي نعا إلهي نعا عاشي ناه شيطان يا نفس هذا الراعي صافي كيني سو صاد سبال و حوغي ودا جيرن بي ايامين نعويك إلهي وغشيك إن في ذلك الآيات لكل صابر شكوه نعويتك إلهي سبحانه وتعالى هي حصصا و ويه إن في ذلك نعمه إلهي و لحسوسه لاياتن با كسبت علامات با كسبت إلهي لو غرت يا إلهي ku gartay naxooyinka iimanka iyo islaamka ayaa ugu horayaan روحك kulli sabar in ruux ka soo sabir badan marku dib ku yimaado ku sabaraya dibka way shukriin marku khayr خاصة waxa naftu سبحانه وتعالى ayu heelo وإيمانك ayuu إلهي سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala aayad keenay oo iimanka helo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku gartay waxa ku ruux nabii eed xameedoo نحو كي يذكروا والفصوص طبال نعمة الله إله النعمة دي سأليكم ديش النوية هذا وقت الفصوص أن جاكم إله إذن كبد بادي منالي فرعون فرعون هي دبكيس يصومونكم وإذن سؤال علاب علاب صحون وإذن دحون ويقورعين أبناءكم ورشنين ويصحيون ويدينين نساءكم قبهين وفي ذلكم كي الناس وإله يبكى إذن كبد بادي بلاه النعمة قصوا ومن ربكم حق حقه ربكم كهاتي وفي ذلكم dalikum wahuu ila ku sameeyay jira weesha u diri jiray gabdhaan u leey dhiin jiray baraa'an baqsuuran imtixaan iyo mucsiir min rabbikum wa ilaay haa cisan ka tii wahaa inku sabab aad la tiimaadeena cadeen gabdaha lagu fafsi dalaliku injaas badaan taa ilaay inka badalay fir'aawn iyo wahuu ila ku sameeyay balaa'o nimo ka sameey rabbikum cadeen wa iyta adana حبكم محبين لا انشاكرتم لا جدانكم اين ديالي فوح الى سبحانه وتعالى وها هو سيه كشكريه سبحانه وتعالى ووبدنا عشنا كاد كشغليه وكو زيادين الله وكو زيادين رب سبحانه وتعالى وها هو كسييه وتعالى حصص taazana oo udeen ogayshiye rabbakum rabbigin laa in shakartum hadaad igu shugideen laa ziidan nakwayn ziyadin ayaa wa la in ka farta hadaad nicmadaayda qarisaan oo garan weeyaan oo ku ku kufriidan in aadabi la shadiid aadabkayu waa mid daran oo loo ataysan karin aadab guulay لولك كنوا المخلوق كنوا جميعا لما فينارها لغريب حميد إلهي ذنبه أنا إلهي وحده إذن قم هاي لا تكرر هذا إذن قران فرعون آخر واحد إلهي سبحانه وتعالى يارك رمل سيدنا النبي محمد وكنانة ورسوله ورسالتنا إلهي ما شاء الله قد صارين جاء الدعاء وحط التراب فروحه وي جاء معاصيل وحيشة فروحه حتى الزغل كفر السبيل وحديث سنة صحيح السنة كيوصية رسوله صلى إن الرجل ريوح رم بالرزق الذي كتبه بدن بن رح وحال لغة جوجية وحال لغة جوجية فلتقي يسلس عليه وقرأي دنبه وقال مرقى دنبه جشو وحال وليه وحال قمي لحتى ارزاقه وليه وعينيه وحال يستاع بركان الله القاضي وحال ما قاني ذه روح عذاب قدونكم كل حجرون وانت والولي وانت والبهرسان والسلحان ومصبعها يحيشت وقال موسى ان تكفروا انتم وان فلادي جميعا فإن الله هاللغني وحاميه إلهي وغنيه ادنا و أي أن وحش سقوطار الميس صين الكفر الذين حويهم حميد وياه إله ويسكن مهاتين هذا لكم مهاتين وذان إله مرول ومهاتين هاي ألم يأتيكم يوسفان ذينما نقول من قبلكم يمكن أن كره قوم نوح وعاد وسموذ والذين من بعد لا يعلمون قوة كذب يموه إلا الله نقول له موسى صادق يسقونه ورب إلهك عزتان ما هذا عشان إيا ماشي كدن باهم يعرفتها الإساني النقص ألم يأتيكم يصندينا النبأ الذين من قبلكم هنالك قوم النوح أها نعقوم في شي وعاد هر عادها وثمودة يوال الذين قوي من بعدهم قوة كدن باهم لا يعلمهم عدة قوة يترضى إلا الله إلهي مريد جاءتهم قوة وحاوتهم رسولهم بالبينات آيات سجوين على العدل أي أولي مادين فردوا أيديهم بكعيا gacamoodiifka ku ciliyay dhow farsan ila sadexba lagu fasireeyo saraddi aydeen waxa weeye anbeedii ay ku dhahan warnaga amustu sidda mannoo sheekatan waxba waxa ka lagu fasireey afka gacanta saaran ruux markuu wax weeyn maqlo iyada dirti afka gacanta saarayo halka lagu fasireeyay way beeyeen afar beeyeen waxa weeye hal kii marbaayda marka midkii doonayay inuu qof tacal waxuu yii ja'ada rusul in way ردوا ايديهم دعوا ودي كعيلين في اقعاهم افكالو ورسل شيء بيني وقالوا وحيبهن ان انه كفرنا وان كفرنا بما ارسلتن بي وحي لا يدنا سوير وانا اننا لا في شك شك با وان كغ سوغنه بما تدخوننا وحد نوغيليسان الى حقي شك يا صم مريب ادو انه شك كارسي شك وين, وين وكسر وقالوا إن كفرنا بما ارسلتن بي لا في شك مما تدعوننا إليه واحد حق سنو يريسان واله سبحانه وتعالى على في توحيد كيسه عن كذا سوى النهي اا شك مريد وان لفي في شك مما تدعون إليه واحد حق سنوي الشك اسو وين والله أعلم